في التعليق أو الشرح على الموقع للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقد كنا انتهينا ولله الحمد والمن من بداية الكتاب من حيث ابتدأنا إلى أن وقفنا عند تعريف الحديث الحفل وانتهينا من بعض المقدمات التي ذكرتها بين يدي الكتاب ومن الطرائف أنني لما نزلت الكويت في الزيارة الأخيرة هذه التي طالت قليلا فلما طلب مني تدريس مادة المصطلح فقلت لإخواني هناك أنتم تعلمون طريقتي انا غريب هنا وأنتم أدرى باحتياج طلابكم فأنتم تختارون المادة والكتاب فاختاروا بعض المواد منها المصطلح فقالوا اختر الكتاب قلت حتى الكتاب لا أختار فاختاروا الموقظة فهذا من الطرائف ف. صرحت ما تيسر منها وها أنا أتم إن شاء الله ما بقي لنا من شرح الموقظة للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى اقرأ يا عبد الرحمن قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الحسن وفي تحليل معناه اضطراب فقال الخطابي رحمه الله هو ما علف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء في نسخة يقبله ويفتعمله نعم وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات والصحيح منطبق, منطبق ذلك عليه أيضا إذا الصحيح او والصحيح جيد ماشي والصحيح عندي في نسختي اذي الصحيح نعم والصحيح منطبق ذلك عليه ايضا في نسختي ينطبق ذلك عليه ايضا نعم لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح جيد يكفي اكمل فاقول فاقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف وعندي في نسخة الضعف نعم ولم يبلغ درجة الصحة نعم. وإن, شئت كل وان شئت كل الحسن ما سلم من ضعف الرواه فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح فحينئذ في نسختي وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه يكون الصحيح يكون الصحيح مراتب، يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح جزاك الله خيرا نعم هذا ما وقفنا عليه قبل السفر ألا وهو تعريف الحديث الحسن كما حرره الحافظ الذهبي رحمه الله والحافظ الذهبي رحمه الله هو تلميذ الحافظ ابن دقيق العيد وهو قد استفاد ولخص من كتاب شيخه ابن دقيق العيد لخص منه هذا الكتاب وسماه الموقظه فربما يأتي احيانا بكلام شيخه ابن دقيق العيد ثم هو يستدرك عليه وقد ذكرت في اول درس الموقظة ان الحافظ الذهبي في تصنيفه يختلف عن كثير من المصنفين من حيث سعة علمه وذكرت ما ذكر الحافظ ابن حجر ان الحافظ الذهبي يسميه الحافظ ابن حجر من اهل الاستقراء التام في علم الحديث اي ان الحافظ الذهبي لسعة اطلاعه على كلام العلماء في الحديث متقدمهم ومتاخرهم حين يقول لك مستقرئا متتبعا ان اهل الحديث يقصدون كذا بعباره كذا او ان اهل الحديث اتفقوا على كذا او انهم اختلفوا في كذا فعض عليه بالنواجذ، لماذا؟ لأن الذهبي من أهل الاستقراء التام والتتبع في علم الحديث فهو رأس في هذا الباب وهذا يعطي الطمأنين حين تدرس كتابا يكون صاحبه من الأئمة المبرزين ولذلك كان الإمام الألباني حين يمدح الإمام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي فكان يقول الذي رد على زاهد المصري الخبيث الهالك فكان الإمام الألباني يطلق على المعلمي ذهبي العصر ذهبي العصر أي يصفه بأنه كالذهبي لعظم شأن الذهبي في نفس الإمام الالباني وقبل البدء بكلام الحافظ الذهبي أذكر أننا قد سبق أن درسنا الحديث الصحيح وقلنا إن حد الصحيح عند المحدثين نعم ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من اوله الى منتهاه عن مثله من غير شذوذ ولا عله قادحه هذه خمسه شروط سبق شرحها وايضاحها مع الامثله ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحه هذه الخمسة هي شروط الحديث الصحيح الحديث الحسن لا تحتاج إلى أن تعرفه لأن الحديث الحسن هو ما استوفى شروط الحديث الصحيح الا شرطا واحدا وهو ان راوي الحديث الحسن قل ضبطه قليلا وبعضهم يعبر يقول خف ضبطه بمعنى قل ضبطه فاذا انتبهت الى هذا الفر عرفت الحديث الحسن فقلت ما اتصل سنده بنقل عجل قل ضبطه او خف ضبطه من غير شذوذ ولا وتستغني بهذا عن تعريف الحديث الحسن لكن الحظ هذا التعريف لأي قسم من الحسن لذاته ام لغيره لذاته اذا هذا التعريف لا ينطبق على الحسن لغيره وإنما ينطبق على الحسن لذاته وسيأتي الكلام عن الحسن لغيره اذا فالحديث الحسن لذاته وإذا أطلق حديث حسن فيراد به الحديث الحسن لذاته فإن أرادوا الحسن لغيره يقولون حسن لغيره هذا في عرف المتأخرين أما المتقدمون فيطلقون الحسن على ما هو أعم يطلقون الحسن على الصحيح والضعيف المنجبر والحسن لذاته كما سيأتي بيانه وبهذا يكون قد اتضح لك الفرق بين الحسن لذاته وبين الصحيح لذاته فالراوي إذا قل ضبطه وحفظه قلة لا تخرجه إلى حيز الضعيف ولا ترق به إلى درجة الصحيح فهذا هو الوسط وغالبا يوصف من هذا حاله بالحديث الحسن إذا كان حديثه حسنا غالبا ما يوصف بصدوق لا يعطونه درجة الثقة وهذا ليكن منك على بال أن الراوي إذا قالوا فيه ثقة دخل في حيز الصحيح وإذا قالوا فيه ضعيف دخل في حيز الضعيف وإذا قالوا فيه صدوق ففي الغالب يدخل حيز الحسن لذلك لا يعدل النقاد من ائمه الحديث لا يعدلون عن وصف الرجل أو الراوي لا يعدلون من ثقة إلى صدوق إلا إذا كان فيه مغمز إذا كان فيه غمز يسير وفي حفظه شيء من الضعف يعدلون من قولهم ثقة إلى قولهم صدوق وربما استعمل بعضهم صدوق يريد الشقة بلحمك الله ومن الطرائف أن إمامنا أبا حاتم الرازي حين ترجم للإمام مسلم قال صدوق الشاهد أن مظنة الحسن أن يقال في الراوي صدوق وهذا بابه باب محمد بن و وعبد الله ابن محمد ابن عقيل ومحمد ابن عجلان وأضراب هؤلاء من من قيل فيه صدوق. والحافظ ابن حجر في التقريب بالتتبع لكلام الحافظ تتبع المسكين الذي هو أنا ولكن لا تحل لي الثبا فبتتبعي ظهر لي أن الحافظ في التقريب يقول في الراوي صدوق على ثلاثة أضرب الضرب الأول من تكلم فيه بضعف ما ووثقه آخرون فيقول صدق. الضرب الثاني من قل فيه موثقوه كأن ينفرد الواحد والاثنان بالتوثيق كيحيى وغيره اثنان يقولان, ثقة يقولان صدوق او يقولان ثقة فاذا قل الموثقون يقول ابن حجر صدوق الثالث من تفرد بتوثيقه ابن حبان والعجلي فيقول الحافظ في الغالب صدوق وطارة ربما يضعفه هذه الأصول الثلاثة ظهرت بتتبع ودراسة على مر السنين لطريقة الحافظ في من قال فيه صدوق. نعم، ربما خرج عن هذه الثلاث احيانا ولكن هذا هو الغالب الذي عليه عمل الحافظ. وقد نبهت. ما الذي يستفيده وقد سئلت هذا السؤال من بعض الأشياخ من طلبة العلم من أهل الكويت وكأنه سأل ليفيد الطلاب فقال ما الذي يستفاد من كون الراوي ثقة أو صدوقا وقد احتججنا بحديثه سواء كان ثقة أو صدوقا وأحب الآن أن أرى زرعي أرجو أن يكون ثمره يانعا أنا زعلتك من أسبوعين صح طيب لعلي اراضيك الليلة إن لم تجيك كنبلة ثانية تفضل. جيد كذلك ايضا احسنت أحسن. عند الترجيح اذا جاء الثقه وخالفه صدوق فيقدم الثقه على الصدوق طيب اذا كان صدوقا وخالف ثقه يكون حديثه شاذا وان شئت قلت منكرا سيدي عمر وعمر سيدي واذا كان ثقه وخالف اوثق منه واذا كان ثقه وخالفه ثقه وخالف ثقة مثله اذا ضروري جدا أن ينتبه الطالب إلى حال الراوي ومن هنا يظهر خطورة التعاطي لدراسة الحديث لمن لم يتأهل وما أكثرهم في الناس حتى قال الإمام الألباني ناقدا هؤلاء الجهال قال كنا نشكو في الزمن الماضي من الجمود ثم أصبحنا نشك اليوم من الفلتان ما أن يدرس الطالب شيئا من المصطلح إلا ويهجم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما ورع ومن غير أن يرجع وأن يقارن كلامه مع كلام العلماء قال الإمام الألباني فهؤلاء اتخذوا الحديث صنعة للتأكل قال فهؤلاء تذببوا قبل أن يتحصرموا والحصرم عند أهل الأردن والشاميون بعضهم هو العنب أول ما يطلع يسمونه حصرم أو حصرم يكون مرا بعد ذلك يصير عنبا بعد ذلك يصير زبيبا يقول الألبان هؤلاء تذببوا صاروا زبيبا قبل أن يتحصرموا أي قبل أن يتدرجوا في طلب العلم لذلك نحن لا نفرح بهؤلاء هؤلاء يضرون الإسلام وأهله إذا رأيت الرجل يهجم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في المهد صبيا فاعلم أنه جريء على الله ورسوله هؤلاء يفسدون لذلك حين يتحرر القول هل هذا الرجل صدوق او ضعيف او ثقة ينبني على هذا دين ولذلك قال الإمام الألباني فينبغي على طالب الحديث الذي اشتغل به ان يتدرب لنفسه وان يكتب لنفسه وان لا يظهر نتاجه للعامة إلا بعد أن يعرضه على أهل العلم المتخصصين فيشهدون له وأن يقارن بين ما وصل إليه وبين ما وصل إليه عمل المحدثين فإن رأى أنه يوافق في جل عمله ما عليه المحدثون فليعلم أنه قد أدرك هذا العلم وهذا يقول في أشرطة وأما سماعا فقد سمعته في الامارات ومللتكم لست من طلابه سمعته يقول في الشارقة وقد سأله بعض الطلاب وأنا عند ركبه الألباني متى أو ما الذي ينبغي عليه أن ما الذي ينبغي أن يقرأه طالب الحديث حتى يصير متقنا فقال الإمام الألباني يقرأ كل ما صنف في المصطلح المطبوع والمخطوف المطبوع والمخطوط ثم يتدرب على ذلك زمنا طويلا الى اخره لا شك هذا الوراء واجب لانه ينبني على هذا ان تنسب الى الشرع حكما وان تصحح نطقا عن النبي صلى الله عليه وسلم او تضعفه فاما ان تزيد في الشرع فان تثبت عن النبي شيئا لم يقل وربما ان تنقص من الشرع فتضعف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فالمقصود أن هذا هو الحديث الحسن الذي قل ضبط راويه قلة لا تنزله إلى الضعيف ولا ترق به إلى الثقة قال وفي تحرير معناه اضطراب يقول أن المحدثين اختلفوا واضطربوا في حد الحسن لغيره فقام الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هذا التعريف ليس كافيا وليس موضحا فالحديث الصحيح ايضا عرف مخرجه واشتهر رجاله فان اراد بشهرة الرجال الثقه فهذا أيضا ينطبق على الصحيح فما يصير هناك فرق بين الصحيح والحسن وإن أراد مطلق الشهرة فحتى الضعيف يشتهر فهذا ليس بجامع ولا مانع لا جمع صاف الحسن ولا منع من دخول غير الحسن فيه والتعريف لا بد أن يكون جامعا يجمع شروط الشيء المعرف وان يكون مانعا جامعا لوصفه لشروطه مانعا من أن يدخل فيه غيره قال الخطابي وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء انتقد الحافظ الذهبي تعريف الخطابي وحق له ذلك قال وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات لأن صناعة الحدود والتعريفات والحد في اللغة كل ما فصل بين شيئين ومنه حد الأرض فالحد هو الذي يعرف الشيء الذي يريد العالم بيانه هذا ليس حدا لأنه لا يخص الحسن ولا يمنع من دخول غيره فيه قال وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات لما؟ لأنها لأنه تعريف لا بجامع ولا بمانع قال إذا الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا أي ينطبق ما عرف مخرجه واشتهر رجاله لكن مراده أو لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح هذا مراده ولكن اللفظ لا يسعفه فأقول الحسن مرتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصح هذا الذي هو يوصف راويه بأنه قد قل ضبطه قليلا وأنا تروني أتحاشى خف ضبطه وإن كنت أستعملها أحيانا لأن قد بعض الناس لأن بعض الناس قد يفهم خف ضبطه أي أن حفظه ضعيف نقول قل ضبطه قليلا بمعنى خسا وإن شئت قل الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في الجملة في قسم الصحيح وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه قدم قبل ذلك أن الصحيح كم مرتبة خمسة. الصحيح خمسة قسمه خمس مرات نحن ما نتكلم عن الشروط قسمه كم مرتبة قول يا يا طاجكستاني انت ابو بكر قول يا لا لا ما في كل يوم عيد عيدك في السنة مرتين بس ثلاث احسن قسم الصحيح الى ثلاث مراتب اعلاها واوسطها وادناها وضرب بالعليا بمالك عن نافع عن ابن عمر وبالوسطى وبالدنيا قال وان شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح هذا كلام دقيق من إمام ناقد من نقاد الحديث وأريد أن انبه على عمر حين حر حين عرف الحسن قال الحسن كذا وكذا وإن شئت قلت كذا وأتى بمعنى يوافق الاول وهذا الذي دائما ادندن عليه للطلاب لا تجعل ضبط المصطلحات كحفظ اساسا واصلا افهم ما يراد من المصطلح وعبر عن المعنى بما شئ. لأن بعض الطلاب يتعاملون مع العلم بشيء من الجمود فلذلك يقول العلماء لا مشاحات في الاصطلاح يعني اذا غيرت يرحمك الله يعني ما معنى قولهم لا مشاحات في الاصطلاح اذا غيرت الكلمات واتيت بالمعنى الذي يدل عليه الاصطلاح يكفي لذلك لما أشرح الأصول ما هو الواجب أتقصد أن آتي بعبارات مختلفة حتى أن الطالب يفهم لا أن يجعل اللفظ الذي فهمه في المصطلح كأنه منزل فإذا سقطت منه كلمة لم يضبط المسألة ربما أقول الواجب هو ما وجب عليك أن تفعله ما لزمك فعله الواجب ما لا يجوز تركه الواجب ما يؤجر فاعله ويأثم تاركه الواجب ما استحق فاعله الأجر واستحق تاركه العقاب أو الإثم الواجب ما أمر به على وجه لا صارف للأمر فيه الواجب يا أخي قل ما تشاء ما هو منزل من السماء لكن المقصود اذا ما اتيت بالمعنى كفى لذلك نحن لا نتعامل مع العلوم الشرعيه كالرياضيات او كالهندسه الفهم الفهم اما الوصف فياتي حاله ويتيسر لك ولو بعد حلم لا تثقل العلم على الطلاب الواجب على المعلم أن يسهل باب العلم وأن يحبب العلم للطلاب قال وإن شئت قلت كذا وكذا إلى آخره أكمل يا عبد الرحمن قال رحمه الله تعالى وأما التلميذ فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وعمة وأما التلميذي وأما فهو أول من قص هذا النوع هذا النوع, النوع هذا النوع هذا وعمة المذين فهو أول من قص هذا النوع باسم الحسر وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وأن يروى نحوه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 ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل نعم يكفي. بعد أن انتهى الحافظ الزهبي من تعريف الحديث الحسن انتقل إلى بيان مصطلح الترمذي الترمذي هو الإمام محمد ابن عيسى الترمذي وهو تلميذ الإمام البخاري وكان شيخه الإمام البخاري يجله ويقول له ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك ومن طالع كتاب العلل الذي ندرسه سويا مع إخواننا الذين قطعوا شوطا في الدروس إلى أن وصلوا إلى دراسة هذا الكتاب يجد أن الإمام الترمذي في بعض الأحاديث ينقل تعليل شيخه ويخالفه مما يدل على تمكن هذا الإمام عن الترمذي من هذا العلم فالترمذي إمام فقيه رحمة الله عليه يقول الحافظ الذهبي وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن أي نوع؟ الحسن لذاته يقول أول من خص هذا النوع باسم الحسن هو الترمذي وهذا فيه اعتراض الترمذي في العلل يسأل البخاري عن بعض الأحاديث فيقول البخاري حديث حسن الإمام أحمد يقول في بعض الأحاديث حديث حسن الإمام علي بن المديني شيخ البخاري يقول في بعض الأحاديث حديث حسن وقص على ذلك فكيف يقول الحافظ الذهبي بأن الترمذية أول من خص باسم الحسن الحديث الحسن لذاته فهذا مشكل يحتاج الى جواب وقد بين علماؤنا قديما وحديثا حل هذا الاشكال وحديثا حين تصدى الامام حامل رايه الجرح والتعديل ابو محمد ربيع بن هادي المدخلي ادام الله عليه نعمته وسائر العلماء حين تصدى للرد على الملبار التائه المتجرئ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جواب هذا الاشكال واتقن الجواب فقال ان الائمه غير الترمذي إن الائمه غير الترمذي كانوا يستعملون الحسن ولكنهم لا يخصون الاستعمال بالحسن لذاته فربما استعملوا الحسن في مثل مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا اعلى مراتب الصحه كما ذكر الذهبي وربما استعملوا الحسن في امثال ابن اسحاق الوسط الحسن لذاته وربما استعمل الحسن فيما هو حسن بشواهده وطرق اذا كان الحسن مستعملا ولكن غير مختص اكمل غير مختص بالحسن لذاته او بالحسن لغيره لكن الترمذي خص فإذا كان الحديث صحيحا فإن الترمذي لا يقول حسن وإنما قصر ذكر الحسن على نذا على ما كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره فتقصيص الترمذي بالاستعمال إنما هو أن يقتصر على استعماله في الحسن لذاته وغيره أما ذكر الحسن فكان شائعا زائعا بين الأئمة من طبقة شيوخ الترمذي كالبخاري بل من طبقة شيوخ شيوخه كأحمد رحمة الله عليه أعني أحمد بن حنبل وبهذا يتضح الجواب عن قول الحافظ وأم الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحافظ وهذا يضطرني اضطرارا أن أجيب على شبهة بعض هؤلاء الذين وصفهم الإمام الألباني بالذين تجرأوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت فرقة من هؤلاء الشباب الذين عرفوا بإنكار الحسن لغيره وما زالوا ينكرون وقد كان قد تأثر بهذه الدعوة الشيخ محمد عمر ابو عبد الرحمن محمد عمر ابن عبد اللطيف رحمه الله وعفى الله عنا وعنه ودار بيني وبينه كلام من اكثر من خمسة عشر عاما واصر على انكار الحسن لغيره وقبل ان يموت بسنتين بعد خمسة عشر عاما لقيته في قليوب في مسجد الخليل والتقيت به فسلمت عليه وقلت له تذكرني قال نعم انا لست مخلطا انت فلان ابن فلان قلت نعم وراجعته مرة اخرى في انكاره الحسن لغيره قال قد رجعت عن قولي واستغفر الله قلت هؤلاء قلدوك وسميت له بعض هؤلاء المتهوكين قال وماذا ذنبي قلت الآن أمتت قلتبت بينك وبيني وما أحد سامعت وغدا تلقى الله قال ماذا أفعل قلت أكتب إن الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أكتب غدا لن يصدقون هؤلاء اصلا لا يرفعوا بكلامنا رأسا قال أكتب والله لا أكتب ووفى فألف وكتب كتيبا طبع ورجع إلى إثبات الحسن لغيره وقلت له أريد أن أسمع منك لأنقل عنك لما رجعت قال وجدت السلف يحتجون به ولا سبيل لتصحيحه إلا بجمع طروقه فتبين لي أنهم يتبنون صحته ويحتجون وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وكان هذا الرجل كذا وكذا كذا وكذا واستثر بما كان يعتقل فأسأل الله له العافيه المهم وطبع كتاب هذا الشيخ وما زال هؤلاء المنكرون للحسن, وما زال هؤلاء المنكرون للحسن لغيره في بلاد الحجاز ومصر ومصر بعض البلاد في المغرب وملتقاهم ملتقى التكفيريين المعروف بملتقى أهل الحديث الذي يكتب فيه السعد والشريف العوني والملباري والنطيحة والمتردية هؤلاء أهل بدعلا خير فيهم لا بارك الله فيهم لا بارك الله فيهم كم أفسدوا من دين المسلمين المقصود فهؤلاء ينكرون الحسن لغيره ويستبدلون على الإنكار بقول الذهبي يقولون قال الذهبي وحين وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه وقول الترمذي أن قول الذهبي وأما الترمذي فهو أول من خط هذا النوع باسم الحسن قالوا هذا معناه أن الحسن لذاته لم يكن موجودا ولا معروفا فلم يفهموا أصلا لا كلام الترمذي ولا كلام الذهبي وإلا الشافعي ذكر في الأم أنه لا يحتج بالمرسل إلا إذا توفرت فيه أربعة, أربعة شروط فذكر الشروط فإذا لم تتوفر يضعفه فالمرسل ضعيف ولكن الشافعي مرسل بمرسل من كبار التابعين ضعيف بضعيف ماذا يفعل الشافعي يقويه هذا ما هو حسن لذاته ام حسن لغيره حسن لغيره الشافعي قبل الترمذي الامام احمد قال قد اكتب حديث الرجل كأني استدل به مع غيره لا انه حجة اذا انفرض وقال ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وإنما أكتب بعض ذلك وهو يقوى بعضه ببعض أو قيل وهو يقوي بعضه بعضا قال ابن تيميه أراد بمجموع الطرق وقد ذكرت أن عمل المحدثين على هذا يقولون فلان ضعيف يعتبر بحديثه فلان ضعيف لا يعتبر بحديثه قال شيخ الإسلام فإذا لم يسترد ضعفه فأحدهما يقوي الاخر وقال أحمد قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في حين قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في حين وأبو حاتم في العلل قوى عدة أو بعض الأحاديث بهذا وهو يضعف هذا وذاك فلما قيل تابعه فلان قال ضعيف فحسنه واحتج به أبو حاتم في العلل حديث رافع ابن خديث كذلك الشافعي وأحمد البخاري في العلم يسأل عن الحديث الحسن لغيره فيقول هذا عندي حديث حسن إلى غير ذلك ويقول شعبه حين سئل عن حديث ضعيف قال هذا يحتاج إلى دعامه يحتاج إلى ما يقوي وعلى هذا جرى عمل الائمه وإنما نبهت هنا لجهلهم حين قالوا بأن الحسن لغيره لم يستعمله ولم يحتج به إلا وقد نك وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحدثين على هذا وقد قال الإمام الالباني حين سؤل عن هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره فقال كما في سلسلة الهدى والنور قال أخشى أن يدخلوا في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية قال هؤلاء حين ينكرون هذا يخالفون عمل المحدثين ويخالفون سبيلهم فأخشى أن يدخلوا في قوله تعالى قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن نقف هنا ان شاء الله تفضلوا عشر الساعه كام يا عمار تفضلوا هاتوا ما عندكم تفضل اخطات هذه بدعه استغفر الله وانا استغفر الله سؤالك لا تقل قصة قصه حياتك اوجد عندنا اربع دقائق أنتم أنت جيد إذا إذا أتى بلفظ يؤدي المعنى الصحيح تفضل إذا تصرف الطالب في اللفظ وأتى بمعناه الموافق. للفظ تحقق المقصود خمس واضح ما عليك ها, ها نسخ القرآن بالآحاد قد ذكرت في شرح الرسالة أن أصح الأقوال أن المتواتر من القرآن والسنة يصح نسخه بالآحاد وبينت الحجة في ذلك فرجع الى الاصلطه عند اخوانك متوفر تفضل طارق عوض الله طارق عوض الله غيره عليك بربيع ومن ركب البحر استقل السواقيا فماذا تريد يعني بارك الله فيه الصحابه منهم من سرى منهم من زنى منهم من فر من الزحف اليس كذلك طيب حين ذكر فرارهم من الزحف ماذا قال ولقد عفا عنهم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فاذا نظرت في كتاب الله حين يذكر زل كعب بن مالك وعلى الثلاثه الذين كلفوا ماذا فعل بعد ذلك تاب عليهم فما ان يذكر عن احدهم ما ينافي الشرع من الاثم إلا بعد ذلك يوفقون للتوبه النصوح فمن زنى منهم كماع فأقيم عليه الحد فهو كفارته والغامدي ثابت والامه مجمعه على عداله الصحابه فمن اتى منهم بكذا أو شرب الخمر محاله يوفق للتوبه ولا يسقط عنه اسم العدالة بعد توبته ولذلك لو أن آت أتى الآن قال فلان من الصحابة ليس بعدل والأمة أجمعت على أن الصحابة عدود أليس هذا بخرق للإجماع إذا إياك إياك إياك لا ظاهرا ولا باطنا الأمة لا تجمع على ضلال حين تقول الأمة الصحابه الصحابة عدول ففر من المخالفة فرارك من الأسد وإنما من وقع منهم في ذنب يوفق للتوبة ويعفو الله عنه كرما وفضلا واضح؟ لذلك لا ينال منهم إلا مبتدع ظال وإذا رايت الرجل يحوم حول هذه المسألة ليتذرع بأن يقدح في صحابي صحة صحب صحبته فاعلم أنه مبتدع واضح؟ بارك الله نعم طيب قبل أن يؤذن حتى يتيسر لكم الذهاب وفقكم بارك الله